الحمد لله الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين ثم اما بعد احبتي في الله وحيكم بتحيات الاسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذه حلقه من حلقات افات اللسان هذه الافه التي سوف نتحدث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 يقول لا تزول قدم شاهد الزور يوم القيامة حتى تجب له النار ولعنه الله لان الزور يعني ينتج عنه قضيتين كبيرتين الكذب والافتراء الكذب والافتراء هذا من امور التي يعني قد تحدثنا عنها في حلقات سابقة في افاه اللسان من اكبر الكبائر عند الله عز وجل لانها تؤدي الى اقتراح حقوق للناس والله سبحانه وتعالى يقول ان الله لا يهدي من هو مصرف كذاب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يطبع المؤمن على كل شيء ليس الخيانة والكذب اذا الشاهد الزور ارتكب مصيبة كبيرة بانه كذب وافترى، ثم شاهد الزور ظلم الانسان الذي شهد عليه حتى اخذ بشهادته فيه. من ماله ومن عرضه ومن روحه وساق الى الاخر مالا حراما وساق الى الاخر ما لا يجب ان يساق اليه فوجبت والعياذ بالله له النار والعياذ بالله وقال صلى الله عليه وسلم ما قضيت له من مال اخيه بغير حق فلا ياخذ فانما اقطع له قطعه من نار والعياذ <تصفيق> <والعذب> بالله رب <تصفيق> العالمين وكان النبي صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري يقول الشرك بالله او الاشراك بالله وعقوق الوالدين ألا وقبل الزور انا وشهادة الزور كما زال يكبرها حتى قلنا ليته سكت اذا شهادة الزور هذه شهادة خطيرة لكن نتوقف هنا على محبة احبتي في الله نجد الظنون ان شهادة الزور هذه تخص الشهادة في داخل وارواقة المحاكم ودور القضاء فقط انا القاضي وغير ذلك لا شهادة الزور هذه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 انا ابنتي لا تخطئ ابدا انا ابنتي ملك من الملائكة انا ابنتي لا تتعدى لفدوم لقد ربيتهم افضل تربية لقد احسنت تربيتها انا يعني واثق تماما ان زوجها هو المخطئ وان ابنتي هي المصيبة وان هي المستقيمة وهو المنحل الى اخره هذا كلام لا يقول به عاقل ولا مؤمن ولا انسان يحكم العدل ولا اهدمانكم شنان قوم على ألا لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى اذا المسألة يعني ترتبط يعني بالمسائل التي نعيشها فعندما تاتي ابنتك اسامه تشكو من زوجها قل لها انتظري حتى يأتي زوجك واسمع منه وعندئذ استطيع ان احكم بينكما بما يرضي الله رب العالمين ليس لانك ابنتي حتى قال صلى الله عليه وسلم لاسامه عندما كان في مسألة المراه المخزومية التي سرقت تشفع في حد من حدود الله يا غسامة والذي نفسه محمد بيديه لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها هكذا انما كان من قبلكم كان اذا سرق فيهم الشريف تركوه يعني ذو العائلة صاحب العالد واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد فوالذي نفسه بيده لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده يا عباس يا عم رسول الله اعمل لا أبني عنك من يا صفية يا عمة رسول الله اعملي لا اغني عنك من الله شيئا يا فاطمة يا بنت محمد خذي ما شئت من مالي اعملي لا اغني عنك من الله شيئا اذا المسألة ان هناك لا وسطاء لا شهدة زوم تقول انسان ما يحيف به عن الحك يجب ان يتكت لها رب الحلمين الانسان المخلص لدينه الانسان الصادق مع نفس الصادق مع ربه من قبل ذلك ومع رسوله صلى الله عليه وسلم يجب ان يقول الحق ولو كان مر ولا يشهد ابدا بالزور هكذا ايضا لا يأتي ابنك ليقول لك ان زوجتي قد اذتني او ظلمتني او كذا او كذا فتقول نعم ان ابني ربي افضل تربية ان ابني هذا لا يخطئ ابني كذا ابني كذا لا لا تشهد اخ الاسلام فهذا زول الابدي ولكن, ولكن عليك ان تقول الحق ان هذا الرجل الذي اذا النبي صلى الله عليه وسلم وكان له دين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هذا الإنسان ليس مسلما وانما كان من اليهود وعمر يأمر الرسول ان يأخذ رجل ليعطيه ما له من حق فيقول له عمر والله انا لا احبك حتى تحد الارض الدم المسفوح يقول اليهودي وهو يأمن على عدل المسلمين وعدل النبي صلى الله عليه وسلم هل هذه الاختراهية تمنعني حقا من حقوقي يقول له لا فيقول الرجل عندئذ والله لا يأسى على الحب الا النساء طالما انني سوف اخذ الحق غير متعطع اذا المسألة مالكراهية عمر الرجل لا تمنعه هذه الكراهية الا ان يعطي الرجل حقه كما يحب الله سبحانه وتعالى انظر هكذا الانسان يعني يجب ان يكون صادقا اذا قضية شهادة الزور تعذب والعيد بالله رب العالمين الشرك بالله وكان في رواية يعني اياك والاشراك بالله وعفوك الولدين وكان جالسا اتكأ فانا متكأ فاعتدف قال الا وقول الزور الا وشاهدة الزور حتى قلنا ليته سكت او ليته ما كررها اذا لماذا شاهدة الزور بهذا المنطق لانها تقتطع حقوق الاخرين لانها تأخذ من حق الاخرين لانك تعطي انسانا ما لا يحق وتسحب من انسان ما يحق له قد يأتي انسان لان شاهدة الزور تنطوي داخله على الكذب يقول والله انا ابي قبل ان يموت قال لي خذ نص للشركة الفلانية او خذ العقار الفلاني او خذ المال الفلاني او خذ الاغر الفلاني يقول او تقول بنته من البنات ان امي قبل ان تموت اسرت لي وقالت ان كل المجوهرات لي ان كل الحلي يجب ان اخذها وانا اقول لكم صدقا هذا وهي تشهد شهادة الزور وتكذب والعياذ بالله فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر ربما ماتين الخصمان منكم فيكون احدهما الهي في حجته من الاخر فليعلم انني ان قضيت له من حقي اخيه شاير فانما اقتطع له جزءا او شبرا من جهنم والعياد من الله ويقول وانا بشر يعني ان له ظاهر بشر عندما يقضي يقضي بما بظواهر يعني يكشف له او بما يوضح له امامه من كلام او من قضية فعند اذن ربما يقضي له ولذلك عاب الله عز وجل على داود عندما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 فشاهد الزور والعياذ بالله نسأل الله السلامة لنا ولكم انها تمنع انسانا من حقه وتعطي انسانا غير حقه ويجب على المسلم ان يراعي ان لا يقول الا الصدق حتى وان كان الذي يقول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 شاهد الزور ينطوي على الكذب وينطوي على الفيانة وينطوي على الافتراء وكل هذا يعني الله سبحانه وتعالى إن الله لا يهدي من هو مسرف كذ مسرف كذب ليس مسرفا في المال فحسب وإنما مسرف في ان يميل إلى جانب دون جانب مسرف أن يميل الى يعني إلى ما يهوى ويميل الى ما يحب قلبه من الناس ويحيف على الاخرين هكذا له الامر من قبل ومن بعد يعني لان بشهادة الزور ان الانسان يبيح ما حرم الله سبحانه وتعالى وما عنخب الله سبحانه وتعالى من المال ومن الدم ومن العرض لماذا انه انصر سبحان الله انا عندما اشهد ذورا واقول ان هذا الانسان وانا اكذب في هذا للاسف والعاده لله رب العالمين مثله ان يكذب الشاهد ويقول لا انا اعرف هذه الارض ملك لفلان وهذا العقار ملك لفلان وهو ليكون يكون فقد كذب وقد افتري وقد تعديت على حقوق وندعت حقا من صاحب الحق واعطيت حقا لغير صاحب الحق وهكذا تنظر اذا مركب المعاصي هذا كله هنا تكون كارثة. كبيرة ويعني جلل ضخط مصيبة, مصيبة كبيرة يجب ان نتوب الى الله سبحانه وتعالى منها اخوة الاسلام احبتي في الله اياكم وشهادة الزور قل الحق ولو كان مر فان الحق ثقيل كثق يوم القيامة وان الباطل خفيف كخفته يوم القيامة فوضعنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وقالنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه امين امين